لغير جمالكم نظري حرام لغير جمالكم نظري حرام وحرام وغير كلامكم عندك لعم وغير كلامكم بندى كلامه كلام وعمر النسر من قوم بعض يومين وعمر النسر من بعض يومين البعض يومين وسعت غيركم اعمل فعلم وسعت غيركم اعمل فعلم Wabari' al-kumul, shay al-muhalul. Wabari' al-kumul, shay al-muhalul. Wama liqatilan, illa al-fatam. Ilah alfitamun fitamun. Jika engkau bertanya, zatnya mumi. Jika engkau bertanya, zatnya mumi, وَإِنْ ضَبْتُمْ دَنَا مِنَ الْحِمَامِ وَإِنْ ضَبْتُمْ دَنَا مِنَ الْحِمَامِ حِمَامٌ أَوْدُ بِأَنْ أَكُونَ Aku naklahum jalisal. Aku berharap untuk menjadi jalisal. Dan kau berusaha untuk menjadi jalisal. Dan kau berusaha untuk Fadaw bil wissalil maliha jilim, fadaw bil wissalil maliha jilim, maliha jilim, yahimu bikkum idah, يهيم بكم إدام سجعل حمام حمام حديث غرامه فيكم قديم حديث غرامه فيكم قديم قديم وما لبسهم منل حبثقام وما لبسهم منل حبثقام اضطام فأنتم في الأصول أجل أصلين فأنتم في الأصول أجل أصلين أجل أصلين إذا شئتم تحصل للمرام إذا شئتم تحصل ل المرامو مرامو بكم صعب الأمور يعود سبل بكم صعب الأمور يعود سبل يعود سبل